وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا وانشيطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غررا ولو شاء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 وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وَهُوَ السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الضوء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 انه لفيسق وان الشياطين ليوسعون الى اولياءهم ليجادلوكم وان اطعتوهم انكم لمشركون او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا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 فمَ يريد اللههُ أي يحذغُ يَشح صَد رَغُولإِسلامِ وَم يريدأَ يُضَِّغ يجعَ صَد رَغُ ضَيقًا حَج كَ أن ماَا يَ الصَّعدُ في السماء كَذَلِكَ يجعل اللهُ الرجسَ على الذيينَ لا يُؤمنِنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون